سمع الله حمدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ب ا ل إ س ل ا م ولك الحمد ب ا ل إ ي م ا ن ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن ولك الحمد ب ا ل أ ه ل والمال و ا ل م ع ا ف ا ة كبدت عدونا و ب ص ط ت رزقنا و أ ظ ه ر ت أ م ن ن ا وجمعت فرقتنا اللهم فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ولك الشكر شكرا يكافئ مزيدك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 اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك لا نحصي ث ن ا ء عليك انت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا شر ما قضيت إ ن ك تقضي ولا يقضي عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ننجي منك إ ل ا إ ل ي ك اللهم ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا ع ل ى من ظلمنا واجعل َْ ث َ أ ْ ر َ ن َ ا ع َ ل َ ى من َْ ظلمنا ََََ وانصرنا ََُْْ على ََ من َْ عادانا َََ ولا ََ تجعل ََْْ مصيبتنا َََُِ في ِ ديننا َِِ ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غ ا ي ة أ م ر ن ا ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل ا ل ج ن ة ي دارنا و م ه و ا ن ا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا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 والموت ر ا ح ة لنا من كل شر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ا ل ع ز ي م ة على الرشد والغنيمه من كل بر و ا ل س ل ا م ة من كل إ ث م والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إ ن ا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن د ع و ة لا يستجاب لها اللهم إ ن ا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبر والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين, الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و اللهم ب ف ض ك سواك عمن ا ل اعطنا ولا تحرمنا و ز د ن ا ولا ت ن ق ص ن ا و أ ك ر م ن ا ولا تهنا و ا ث ر ن ا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى و ا ل ع ث ا ف والغنى اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اجعل بلدنا هذا آ م ن ا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أ ر ا د ن ا وبلادنا و أ م ن ن ا بسوء اللهم ف أ ش غ ل ه بنفسه ورد كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم وفق و ل ا ت أ م و ر ن ا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي أ م ر ن ا الشيخ خليفه بن زيد ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إن للبر والتقوى و أ ص ل ح له بطانته يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ص ل ح قلبه اللهم أ ص ل ح قلبه واغفر ذنبه واستر عيبه اللهم كن له في سرائه وضرائه واكفه شر أ ع د ا ئ ه اللهم كن له عند المضائق واكشف له وجوه الحقائق اللهم اشد ملكه وثبت أ ر ك ا ن ه وايد بالحق سلطانه واجعله ن ص ر ة للمظلومين عونا للصالحين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم حبب إ ل ي ه الخير و أ ه ل ه وبغض إ ل ي ه الشر و أ ه ل ه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم صب عليه الرزق صبا اللهم صب عليه الرزق صبا وافض عليه من خيراتك وبركاتك وملكك ما, يستعين به, ما يستعين به على ن ع و ن ة رعيته يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ك ر م ه كما أ ك ر م العلماء اللهم اكرمه كما اكرم القران يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ي د ه بنائبه وولي عهده ووفق اللهم ك ل حكام ا ل إ م ا ر ا ت و أ و ل ي ا ء عهدهم و لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واخذل ا ل ك ف ر ة والمشركين أ ع د ا ء ك أ ع د ا ء الدين اللهم ارحم اخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ارحم إ خ و ا ن ن ا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اللهم كن لهم في, في الشام واليمن ومصر والسودان وفي أ ر ك ا ن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وداو ي جرحاهم اللهم لم شملهم اللهم ن م شملهم وقو شوكتهم وارفع ظلم الظالمين, ظلم الظالمين عنهم اللهم ارفع ظلم الظالمين عنهم اللهم انك تعلم بما يفعله الظالمون وبما يفعله ا ل ط غ ا ة اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم إ ن ه م اعتدوا على عبادك الصالحين اللهم إ ن ه م اعتدوا على عبادك و أ و ل ي ا ئ ك وعاذوا في الارض فسادا و أ ن ت لا تحب المفسدين اللهم عجل بزوالهم اللهم عجل بزوالهم اللهم عجل بزوالهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا متين يا قوي يا متين, يا قوي يا متين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أ ص ل ح لنا شاننا كله ولا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا ولا إ ل ى أ ح د غيرك ط ر ف ة عين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم و ا ل أ م و ا ت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 اللهم نور لهم في قبورهم اللهم أ ك ر م نزلهم ووسع مدخلهم و آ ن س وحشتهم وآنس وحشتهم اللهم جازب بالحسنات إ ح س ا ن ا و ب السيئات عفوا ً وغفرانا اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إ ل ى جناتك جنات الخلود برحمتك يا غفور يا ودون اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عنا. عنا. عنا. عنا وعن آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا وعن إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا وزوجاتنا وذرياتنا ومن له حق علينا اعف و عنا يا عفو يا كريم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين واجعلنا من عتقائك من النار, من عتقائك من النار اللهم ا ع ت رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا ورقاب زوجاتنا وذرياتنا ومن أ و ص ا ن ا بالدعاء واستوصيناه بالدعاء ومن له حق علينا اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ت ق ه ا وجلها و أ و ل ه ا و آ خ ر ه ا وعلانيتها وسرها يا رب العالمين سبحانك يا الله سبحانك يا الله سبحانك السائلين حوائج يا الله يا من تملك حوائج السائلين. سبحانك يا الله يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ما في قلوب العالمين سبحانك تعرض لنا رحماتك و أ ن ت غني عنا تعرض لنا فضلك و أ ن ت غني عنا وتعرض لنا مغفرتك و أ ن ت غني عنا وتنزل إ ل ى السماء الدنيا ب الثلث ا ل أ خ ي ر إ ل ى السماء الدنيا في الذنوب الاخير وتعرض لنا مغفرتك وتوبتك لنا و إ ج ا ب ت ك لدعائنا أ ي ج و د أ ع ظ م من جودك و أ ي كرم أ ع ظ م من كرمك و أ ي ر ح م ة أ و س ع من رحمتك إ ل ه ن ا تشرفنا أ ن كنا لك ع ب ا د ا اتشرفنا ان كنا لك ع ب ا د ا واتسسنا ان كنت لنا ربا سبحانك سبحانك يا الله سبحانك يا الله لا تزداد على ك ث ر ة السؤال إ ل ا جودا وكرما ولا تزداد على ك ث ر ة حوائج العباد الا تبطنا ف ولا تزداد على كثره حوائج العباد إ ل ا تفضلا و إ ح س ا ن ا سبحانك يا الله كل يوم أ ن ت في ش أ ن ولا يشغلك ش أ ن عن ش أ ن ولا يشغلك سمعاً عن سمع عن س م ع ولا تختلف عليك ا ل أ ص و ا ت ولا تشتبه عليك اللغات ولا يكرمك إ ل ح ا ح الملحين ولا تضجرك م س أ ل ة السائلين سبحانك يا الله تتودد الينا بالنعم, تتودد إلينا بالنعم. ونتبغض, إليك ونتبغض اليك بالمعاصي يا الله يا الله سبحانك سبحانك بابك مفتوح للسائلين من الذي س أ ل ك ما ع ر ب ت ه ومن الذي ل ج أ إ ل ي ك فطرت ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين يا الله على ك ث ر ة خطايانا وذنوبنا ليس لنا إ ل ا أ ن ت على تقصيرنا وتفريطنا ليس لنا اما يا رب لا ملجا منك الا إ ل ي ك ولا مفر منك الا إ ل ي ك ولا م ف س ع منك الا إ ل ي ك إ ل ه ن ا أ ت ي ن ا ك في هذه ا ل ل ي ل ة ووقفنا في هذا البيت المبارك وفي هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وفي هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة يا الهنا لا تعذب جباها لم تسجد إ ل ا لك ولا تعذب ارسله تنهج بذكرك ولا تعذب أ ع ي ن ا ب ك ث ب خشيتك ولا تعذب أ ق د ا م ا ت ص ب ا بين يديك ولا تعذب أ ك ف ا امتدت إ ل ي ك ب ا ل ط ر ا ع ة يا الله يا الله إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا يا الله تجاوز عن مسيئنا وتقبل من محسننا وتب علي تائبنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين من المعتوقين من المغفور لهم يا رب العالمين اللهم اجعله شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات اللهم اجعله مرتحلا بذنوبنا اللهم اجعله م ر ت ح ا بذنوبنا اللهم اعد علينا ا ع و ا م عديده اللهم اعد علينا أ ع و ا م ع د ي د ة و أ ز م ن ه م د ي د ة ونحن في أ ح س ن حال يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما أ ن ز ل ت ه في هذه ا ل ل ي ل ة من خير و ع ا ف ي ة و ب ر ك ة و س ع ة رزق فاجعل لنا منه أ و ف ر الحظ والنصير وما أ ن ز ل ت ه فيها من سوء فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهديهم هدايه لا غوايه فيها اللهم أ ص ل ح ه م صلاحا لا مسند فيه اللهم حبب إ ل ي ه م الخير و أ ه ل ه و ب ق ب ض اليهم السوء و أ ه ل ه اللهم جنبهم قرناء السوء يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ص ل ح نساءنا اللهم أ ص ل ح نساءنا اللهم ا م ل أ وجوههن حياء وقلوبهن منك خشيه ة ووجلا اللهم جملهن بالستر والعفاف اللهم جملهن ب ا ل ح ش م ة يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اكتب لهن الخطوات واغفر لهن الخطيئات واجمعهن في الجنات مع زوجات الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اللهم يا حي يا قيوم ن س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع و ن س أ ل ك اللهم لذه النظر إ ل ى وجهك الكريم ن س أ ل ك ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء م ض ر ة ولا ف ت ن ة م ض ل ة يا رب العالمين إ ل ى ه ن ا إ ل ى ه ن ا أ ن ت الغني ونحن الفقراء أ ن ت القوي ونحن الضعفاء نحن مساكينك ببيتك نحن ف ق ر ا ء ك ببيتك نحن عبادك ببيتك نحن ضيوفك ببيتك يا ربنا لا تردنا خائبين ي املنا ربنا لا تردنا خائبين لا أ فيك كبير رجاءنا فيك عظيم اللهم لا تعرض عنا اللهم لا ي ن ف ت مقامنا هذا برحمتك ومنك وكرمك إ ل ا بذنب مغفور إ ل ا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم, اللهم, اللهم يا حي يا قيوم اشف كل مسحور سحره ا ل س ح ر ة ا ل أ ش ر ا ر اللهم اشف كل مسحور و أ ب ط ل سحره اللهم اشف كل, كل معيون و أ ب ط ل أ ث ر العين عليه يا رب العالمين يا رب العالمين إ ل ه ن ا إ ن لنا إ خ و ا ن ا ي ت أ ل م و ن ويشكون ويئنون لا نعلم بحالهم أ ن ت تعلم بحالهم وشكواهم اللهم يا حي يا قيوم أنزل عليهم, شفاءك. أنزل, عليهم شفاءك. انزل عليهم شفاءك وعافيتك اللهم أ ف ر ح قلوبهم بالعافيه اللهم افرح قلوبهم ب ا ل ع ا ف ي ة ومتعهم بها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك ا ل إ ج ا ب ة وهذا الجر وعليك ا ل ت ك ل ا ن ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك أ ن ت الذي قلت أ د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم اللهم فاستجب لنا اللهم فاستجب لنا اللهم فاستجب لنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن